أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين هل يدل نسخ الوجوب على الجواز الظاهر بقع عندنا مطلب ما طبقنا من هذا صحيح؟ نقرأ المنصد للبطل أين وصلنا الأول أو الثاني في التطبيق الأول خوف. أما الإطلاق فإنه يقتضي الاختفاء بالمره وتفصيل ذلك إن مطلوب المولى لا يخلو من أحد وجوه ثلاثة ويختلف الحكم فيها من ناحية جواز الاختفاء وجواز التكرار. الأول أن يكون المطلوب صرف وجود الشيء. السلام عليكم. بلا قيد ولا شرط. بمعنى أنه يريد أن لا يبقى. السلام عليكم. مطلوبه معدوما. بل يخرج من ظلمة العدم الى نور الوجود لا اكثر ولو بفرد واحد ولا محاله حينئذ ينطبق المطلوب قهرا على اول وجوداته فلو اتى المكلف بما امر به بما امر به اكثر من مرة قلنا بالامس فالانتسال الاول هو المطلوب والزائد لا غوء لكن لا يبطل الأول فالامتثال يكون بالوجود الأول ويكون الثاني لغوا محضا كالصلاة اليومية ثانيا أن يكون المطلوب الوجود الواحد بقيد الوحدة أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته أي بشرط أن لا يزيد أي بشرط أن لا يزيد على أول وجوداته فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين وهو مطلوب مرة واحدة وبشرط عدم الزيادة فلو زاد المكلف بطل عمله قال فلو أتى المكلف حينئذ بالمأمور به مرتين لا يحصل الامتثال اصلا كتكبيره الاحرام للصلاه فان الاتيان بالثانية عقيب الأولى مبتل للأولى وهي تقع باطله وثالثا ان يكون المطلوب الوجود المتكرر اي بشرط تكرره فيكون المطلوب هو المجموع بما هو مجموع فلا يحصل الامتثال بالمره اصلا كركعات الصلاه الواحده واما لا بشرط تكرره بمعنى ان يكون المطلوب كل واحد من الوجودات كصوم ايام شهر رمضان فلكل مره امتثالها الخاص ولا شك ان الوجهين الاخيرين الثاني والثالث قلنا بالامس يحتاجان الى بيان زائد اطلاق الصيغة يقتضي الاول يعني يقتضي ان يكون المطلوب صرف ايجاد الطبيعة في الخارج وصرف ايجاد الطبيعة يتحقق بوجود فرد واحد في الخارج ولا شك ان الوجهين الاخيرين يحتاجان الى بيان زائد على مصاد الصيغة فلو اطلق المولى فلو أطلق المولى ولم يقيد بأحد الوجهين وهو المولى في مقام البيان كان إطلاقه دليلاً على إرادة الوجه الأول عند إطلاق الصيغة فهو يريد الوجه الأول يعني يريد صرف إيجاد الطبيعة في الخارج وعليه يحصل الامتثال كما قلنا بالوجود الاول ولا يضر الوجود الثاني ولكن لا يضر الوجود الثاني بالاول فيفطله كما انه لا اثر له في الامتثال وغرض المولى ولما ذكرنا يتضح ان مقتضى الاطلاق جواز الاتيان بافراد كثيره معا دفعة واحدة كما قلنا لو قال المولى تصدق على الفقير فأعطى عشرة دفعة واحد ويحفظ الامتثال بالجميع فلو قال المولى تصدق على مسكين فمقتضى الاطلاق جواز الاقتفاء بالمرة الواحدة خب بالجواز الاقتفاء بالتصدق مرة واحدة على مسكين واحد وحصول الامتثال بالتصدق على عدة مساكين دفعة واحدة يعني المولى قال تصدق على فقير أنا الآن بإمكاني اعطي فقير واحد ويسقط الامر وبإمكاني دفعة واحدة يعطي عشرة وإذا نسقط الآمر قال ويكون امتثالا واحدا بالجميع للصدق الصرف الوجود على الجميع حينما أعطى الجميع دفعة واحدة فهو امتثل مرة واحدة فأوجر في الطبيعة في الخارج إذا الامتثال كما يحصل بالفرد الواحد يحصل بالأفراد المجتمعه بالوجود انتهى مطلب الآن مطلب جديد مطلب جديد هل يدل نسخ الوجوب على الجواز على بقاء الجواب أم لا مثلا إذا أمر المولى بشيء اوجبه علينا ثم ثم ثم رفع نسخ هذا الوجود قال ألم أقول لكم بالأمس يجب قلنا له نعم قال اليوم أقول لا يجب رفع الوجوب بعد أن رفع الوجوب أنا المكلف هل أستطيع هل يجوز لي الاتيان بالفعل بعد نسخه أم لا مثلا إذا قال المولى اكرم جارك اكرم الجار أو اكرم العلماء أكرم السادة قال هكذا ثم بعد أن أوجبه علي في ذمتي رفع هذا الوجود قال قلت لك يجب عليك أن تكرم أقول لك لا يجب لا لا يجب لك. رفع الوجود وعندنا مثالان شرعيان أيضا المثال الأول نقل سابقا في الزمان الأول للإسلام على زمان النبي نقل هكذا نقل أن المسلم في شهر رمضان إذا نام ليلا بعد العشاء صلى صلاه العشاء ونام ونام قالوا إذا نام بعد العشاء فلو استيقظ. حتى ولو كان الاستيقاظ قبل أذان الفجر قالوا متى ما نام وجب عليه أن يبقى صائم إلى اليوم الثاني إلى اليوم الثاني نقلها هذا وجوب ثم المولى نسخ الوجوب نسخ الوجوب بعد ندخل وجوب هل يبقى الجواز أم لا مثال آخر التوجه إلى بيت المقدس قبل فرض التوجه إلى الكعبة المشرفه كان واجبا الناس سابقا في عباداتهم يتوجهون إلى بيت المقدس ثم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء قلنا ول لينت قبلةا الله سبحانه وتعالى رفع وجوب التوجه الى بيت المقدس وحوله الى الكعبه الشريفه الان بعد رفع الوجوب هل يستطيع المكلف المسلم ان يتوجه الى بيت المقدس بعد النسخ بعد رفع الوجوب ام لا هذا هو محل البحث اتبع البحث المصنف يقول في المسألة يقول اختلفوا بعضهم قال بعد النسخ يبقى الجواز وبعضهم قال بعد النسخ لا يبقى الجواز طبعا لكل طرف دليله الخاص وحينما قلنا الجواز هنا هل يبقى الجواز لأن الوجوب لان الوجوب جواز اذا المولى قال يجب عليك الوجوب جواز مع المنع من الترك وهذا معنى الوجوب بعد حينما يقول يجب يعني يجوز لك الاتيان مع المنع من الترك هذا معنى الوجوب فنقصد الوجوب هنا بالمعنى الاعم مو بالمعنى الاخر جواز نقصد الجواز بالمعنى الاعم يعني الشامل للمستحب والمكروه والمباح هذا المعنى العام لا نقصد الجواز بالمعنى الآخر المقابل لهذه الثلاثة لا نقصد الشامل لهذه الثلاثة ملينا خد فهل يبقى الجواز بعد الناس أم لا أثونا مأجورين أيها المسلم المصنف يقول قبل ان اقول رايي في المساله اسال هذا النزاع له منشا النزاع هنا له منشا نبحث عن منشا النزاع ثم بعد التحقيق في منشا النزاع يتضح البحث يتضح الحق يتضح الجواب لك فنقول منشا النزاع هنا راجع الى معنى النسب ومقدار دلالة النسخ النسخ ماذا يرفع ما معنى النسخ النسخ في الأصول النسخ كما سياتي النسخ هو رفع الشيء الثابت هذا معنى النسخ نسخنا يعني رفعنا آية تكون موجودة حكم يكون موجود القرآن يقول نسخته يعني رفعته حكم الآية خذ الرفع هنا النسخ هنا ماذا يرفع النسخ قلتم النسخ يعني الرفع تلمنا لكن النسخ ماذا يرفع هنا اختلفوا فيما يرفعه النسخ بعض العلماء قالوا الوجوب الوجوب مركب من جنس وطر حينما المولى يقول يجب عليك هذا الوجوب الفرضي مركب من جنس وفاصل. جنس جنسه الجواز الجنس هو الجواز والفاضل هو المنع من الترك فالوجوب مركب من جنس وفاضل يعني مركب من الجواز مع المنع من الترك مع المنع من الترك مو الوجوب مركب من الجواز والمنع من الترك الجواز جنس والمنع فاصل يقول هؤلاء إذا جاء النسخ إذا قام النسخ النسخ النسخ يرفع الفاصل فقط فقط ما هو الفاصل المنع من الترك النسخ إذا جاء إذا قام النسخ إذا كان هناك حكم معين والمولى نسخه النسخ قدرته دلالته استطاعته أن يرفع الفاصل فقط فإذا ارتفع الفصل الجنس باق على حاله الجنس باقي لن يرفعه النسخ الجنس باقي إذا الجنس باقي فالجواز بعد النسخ باقي ما بعد هل اتضح او لا اعيد مره ثانيه بعض العلماء قالوا الوجوب مركب من جنس وفاصل حينما المولى يقول يقول يجب عليك ان تفعل كذا يجب هذا يجب مركب من امرين في الواقع لو حللناه لو حللناه مركب من امرين احد الامرين أحد الفردين الجواز يجب يعني ياتي بعد يفعل فالفعل جواز بعد الجواز مضاف إلى الجواز مركب يجب يعني يجوز لك ان تاتي وممنوع من تركه هذا معنى الوجوب الوجوب يعني الاتيان الإلزام بالفعل مع المنع من الترك خلاف المستحب المستحب المستحب يجوز لك الاتيان مع الترخيص الترك هذا معنى المستحب والحرام معناه الحرمة الحرمة معناها يجب عليك ال... يجب عليك أنت الاجتناب مع مع مع المنع من الاتيان بينما الكراهه لا تأتي مع جواز الفعل مثلا كلامنا في الوجوب الوجوب عبارة أخرى في التحليل عبارة أخرى عن الجواز مع المنع من السبب فالجواز جنس والمنع فاصل إذا قام النسخ إذا المولى اراد أن ينسخ هذا الوجود يعني أن يرفع هذا الوجود ماذا يرفع النسخ في الوجود قالوا هؤلاء قالوا النسخ يرفع فقط النسخ يرفع فقط المنع يعني الفاصل يرفع المنع من الترق فقط. اما الجواب. الرفع يقول انا لا اقدر. ما اقدر. هذا مو وظيفتي وظيفتي فقط ان ارفع المانع. واضح? المنع من الترق يعني سابقا تتوجه الى بيت المقدس. ولا يجوز لك عدم التوجه. انا المتخ ارفع فقط هذا المقدار. اقول. حينما قلنا سابقا يجب عليك ان تتوجه وانت ممنوع من ترك التوجه الان نقول لا اترك التوجه اترك التوجه فماذا رفعنا اترك رفعنا المنع فقط اما الجواز بقي على حاله ولذا هؤلاء قالوا الجواز باق قبل النسخ وبعد النسخ لانه بعد النسخ نشك بعد النسخ نشك هل ارتفع الجواز بعد رفع المنع الاصل عدم نستقصد نشك نرجع للاصل الاصل يقول الجواز باق على حاله هذا اتضح ولذا هؤلاء قالوا الجواز قبل النسخ موجود بعد النسخ موجود ايضا قول اخر يقول الوجوب الوجوب الوجوب امر بسيط من يقول مركب من يقول مركب الوجود امر بسيط يعني واحد الوجوب ليس مركبا من جزئين لا الوجود امر بسيط فالمنطق قراتم مركب وبسيط المركب هو ما يتركب من شيء فوقه مثل إنسان فوقه حيوان أما البسيط هو الذي لا شيء فوقه مثل الوجود الوجود أمر مفهوم بسيط لأن الوجود لا يتركب من شيء الوجود بعد الوجود هؤلاء قالوا أن الوجود والوجود الوجود الوجود أمر بسيط لا يتركب من شيء فإذا جاء النسخ فإذا جاء الرفع ويرفع فقط جزء لأن لا ثانية للوجوب الوجوب أمر واحد فإذا جاء النسخ فإذا جاء النسخ رفع ذلك الواحد والواحد هو الوجوب من رأسه إن قلت لكن أنتم تقولون أن الوجوب هو الجواز مع المانع من الترك نقول نعم لكن ليس ليس المنع من الترك ليس المنع من الترك جزء مقوم للوجوب لا لازم للوجوب لازم واللازم خارج عن الملزوم لا رب لو. المولى يقول يجب عليك يعني شنو معنى يجب يعني لا بد ان تأتي ولازم هذا الاتيان لازم لازم هذا الاتيان ان امنعك من الاتيان مو الوجوب مركب من جزئين فيرتفع احدهما ويبقى الاخر لا الوجوب مركب من امر واحد من الالزام في الترك فقط هو هذا الوجوب الوجوب يعني ملزم عليك ان تاتي فقط لازم هذا الإلزام لازم هذا الالزام أن تمنع من تركه لكن ليس المنع جزء مقوم نأخذه في تعريف الوجوب فنقول الوجوب مركب من جنس وفصل لهم الوجوب أمر بسيط نعم لازم هذا الأمر البسيط لازمه الخارج عنه المنع من التال واضح يصير ولذا أصحاب هذا القول قالوا حينما يأتي النسخ النسخ يرفع الوجوب من رأسه ويرفع فقط قسم لأن لا قسم ثاني له الوجوب أمر واحد فيرفع هذا الواحد والحق عند المصنف والحق عند المصنف هو الثاني أن الوجوب أمر بسيط فإذا جاء النسخ رفعه من أصله اتضح اتضح هذا ملخص ملطب الوصول قال اذا وجب شيء في زمان بدلالة الامر مثل التوجه الى بيت المقدس مثل اكرام العلماء مثل النوم في ليل شهر رمضان سابقا ثم نسخ ذلك الوجود قطعا الثمرة نحن نشوق النسخ أو لا الأفل عدم النسخ صحيح لكن قطعنا بالنسخ فقد اختلفوا بعد النسخ اختلفوا في بقاء الجواز الذي كان مدلولا للأمر يقصد قبل النسخ لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من التارك فمنهم من قال بجواز البقاء هذا القول الأول ومنهم من قال بعدمه يعني بعدم, بعدم بقاء الجواز ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب فإن فيه احتمالين الأول أنه يعني النسخ يدل على رفع خصوص المنع من الترك فقط يعني يرفع الفصل فقط وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ فراضح؟ النسخ لا يمس الجواز وهو القول الأول ومن شاء هذا القول أن الوجوب في حقيقته أن الوجوب ينحل إلى أمرين يتركب منهم الوجوب ينحل إلى الجواز هذا الجن والمنع من الترك هذا الفرض ولا شأن في النسخ إلا رفع المنع من الترك فقط ولا تعرض له لجنسه يعني الجواز وهو الجواز أي الإذن في الفعل لا الإذن في الفعل يبقى على حاله ثانيا أنه يعني النسخ يدل على رفع الوجوب من أصله مو فقط قسم يرفع كل الوجوب فلا يبقى لدليل الوجوب يخسر السابق قبل النسخ شيء يدل عليه ومن هذا هو أن الوجوب معنى بسيط ومركب لا ينحل إلى جزئين فلا يتصور في النسخ فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترق فقط بل رفع للوجوب من والمختار عند المصنف والمختار هو القول الثاني أي أن الوجوب امر ويرتفع من رأسه إذا جاء النسخ لماذا لأن الحق أن الوجوب امر بسيط ما هو وهو الإلزام بالفعل فقط هذا معنى الوجود عود الآن لازم هذا الوجود لازم هذا الوجود المنع من الترك واللازم خارج عن الملزوم ليس في حقيقته قال ولازمه المنع من الترك كما أن الحرمتان هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك وليس لإلزام بالترك الذي هو معناه وجوب الترك جزءاً وليس الالزام جزءاً من معنى وليس الالزام بالترك جزءاً من معنى حربة الفعل حتى المطلب يصير واضح وضعوا بعد وليس لإلزام بالترك حطوا قبل الذي قوس هنا الذي قوس واغلق القوس الذي هو معناه وجوب الترك أغلق القوس اتضح الان نقرا العباره وليس الالزام بالترك جزءا من معنى حرمه الفعل ذاك ما بين القوسين تعريف تعريف للالزام بالترك قال وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمه الترك وكذلك المنع من الترك ضع قوس وأغلقه بعد كلمة الترك الذي معناه حرمة الترك أغلق القوس وأعيد القراء وكذلك المنع من الترك ليس جزئان من معنى وجوب الفعل بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبع إذن فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب يحتاج إلى دليل يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه ولا يكفي دليل الوجوب السابق الموجود قبل النسخ هذا لا يكفي الدليل فلا دلالة لماذا لا يكفي المصنف يقول يقول لأن المنسوخ قلنا بعد الوجوب أمر بسيط المنسوخ أمر بسيط ويرتفع من رأسي أما الناسخ الناسخ فقدرته الناسخ الناسخ فقدرته على الرافع فقط أما إبقاء الجواز النسخ يقول أنا لا أقدر النسخ وظيفته الرافع فقط وليس الإثبات والجواز إثبات والإثبات يحتاج إلى دليل النسخ يقول لست أنا الدليل ابحث لك عن غيري قال فلا دلالة لدليل الناسخ ولا لدليل المنسوخ على الجواد ويمكن, ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقيه. يعني قد يكون بعد النسخ قد يكون مباح وقد يكون مكروه وقد يكون مستحب، وقد يكون جاهل فلماذا أنتم فرضتم الجواد فقال وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى شيخنا رحمك الله قدث الله نفسك الزكين إذا كانت, كانت البلوى به قليلة فلو حدفته كان أحسن إلينا نحمل حتى لا نتعب في إعمال العقول وفهم هذه المطالع هل المصنف يجيب لا لا بأس بالثمرة ولا والعلمية فقط؟ قال وما ذكرنا فيه الكفار بحث جديد الأمر بشيء مرتين الأمر بشيء مرتين هل يدل على وجوب الامتثال التكراري أم لا؟ يعني مثلا المولى قال لعبده اكنس الغرفه سكت وضع نقطتين ثلاثه اكنس مره ثانيه قال اكنس الغرفه لا قال اكرم العلماء اكرم العلماء قال صم شهر رمضان صم شهر رمضان مثلا هكذا قال هنا امران يعني الامر تكرر مرتين هل يكفي الامتثال مرة واحدة ام لا ما دام هناك امران فهناك امتثالان ماذا تقولون هل يكفي امتثال الامرين امتثال واحد ام لا بد من امتثالين واضح المصنف يقول هذا المطلب يمكن تصويره يمكن تصويره على صورتين الأولى الأولى أن يكون الأمر الثاني ثاني بعد امتثال الأول مثلا المولى قال أكنس الغرفة كنسها العبد جاء المولى نظر إلى العرض مقنوسة ونظر إلى العرض أكنس الغرفة إذا كان الأمر الثاني بعد الفراغ من امتثال الأول ماذا تقول المصنف يقول نقطع بأن هذا الأمر تأسيس لا تأكيد هذا أمر تأسيسي يعني اكنس مرة ثانية مرة ثانية فهنا نحتاج إلى امتثال واضح لان الامر الثاني بعد الأول بعد الفراغ من الاول فهذا يعني ان المولى يحب ان تقنس الغرفه مره ثانيه واضح فهذا وهذا لا نزاع فيه هذا خارج عن محل البحث لا نزاع فيه انما النزاع اذا كان الامر الثاني صدر قبل الله امتثال الامر الاول المولى قال اكنس الغرفة ثم ذهب ورجع انا قبل ان اكنس الغرفة قبل ان اكنس قبل ان ابدأ قال اكنس الغرفة فاذا الامر الثاني صدر هذا الامتثال الامر الاول هنا هنا محل النزاع هنا هل يقص امتثال واحد للامرين؟ ان لا بد من امتثالين للامرين ما تقول المصنف يقول هذا الامر الثاني مره نقطع الامر الثاني اذا كان قبل إذا كان الثاني قبل يقول المصنف مره نقطع بان الامر الثاني امر تاسيسي نقطع بهذا نقطع بأن الثاني تاسيسي نقطع بأي دنيا الآخر نقطع بأن الثاني سأسيس فلا محالة من وجوب الامتثال مرتين نقطع بهذا. وإذا قطعنا بأن الأمر تأكيد فيسخ امتثال واحد هذا لا نزاع فيه إنما الكلام إنما الباح كيف نقطع كيف نقطع إذا عرفنا أن المولى يريد الإكرام مرتين وجبه الإكرام مرة إذا علمنا أنه يريد الإكرام مرة واحدة يكفي لكن وأن لنا بإثبات أن المولى يريد مرة أو مرتين خصوصا خصوصا وأن الأمر الثاني صدر متى قبل امتثال الأمر الأول فكيف أعرف أنا العبد المسكين أن المولى يريد مني امتثال واحد او امتثال هذا هو البحث المهم في المسألة المصنف هنا يقول الصور المتصورة هنا اربع صور كلامنا في اي امر في الامر الثاني ورود الامر الثاني قبل امتثاله اما بعد مفروغ المصنف يقول مرة يكون الامران الأمر الأول والأمر الثاني كلاهما كلاهما مطلق غير معلق على شرط أو قيد مثلا مثلا يقول له عبدي أحضر لي الماء أحضر لي الماء يسكت المولى قليلا ينظر للعبد عبدي أحضر لي الماء لم يقل أحضر لي الماء إن كنت أو إن كنت لم يضع شرطا قال أكنس أكنس مطلق كلاهما مطلق المصنف يقول إذا كان الأمر الأول والثاني كلاهما مطلق غير معلق على شيء فنحمل فنحمل فنحمل, فنحمل الأمر الثاني على التأكيد للأول على أن الثاني مؤكد جاء تأكيدا للأمر الأول لماذا قال لأن الطبيعة الواحدة الطبيعة الواحدة المطلوب الواحد يستحيل يستحيل تعلق أمرين بطبيعة واحده مستحيل تعلق أمرين بطبيعة واحدة ولذا نحمل الثاني على التأكيد نقول الثاني جاء مؤكد لا مؤسس جاء مؤكدا للأول ومن هنا يقولون كل الأنبياء النبي الذي يأتي بعد الأول مؤكد للأول الثالث مؤكد لهما الرابع مؤكد لهم الخامس وهكذا إلى آخر الأنبياء وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كلهم جاءوا يؤكدون شيئا واحدا مو الاول الأول كان مؤسس وإلا الجميع كان مؤكد كلهم يقولون قولوا لا إله إلا الله تفلح تأكيد متأثير. هنا المصنف يقول إذا كان الأمر الأول والثاني كلاهما مطلق غير مش غير مشروط، فنحمل الثاني على تأكيد الأول لماذا؟ واضح الدليل لأن المطلوب الطبيعة إيجادها في الخارج والطبيعة أن يتعلق بها أمران هذا شيء محال, محال لأن الطبيعة تكون موجودة بأمر واحد واضح الشق الأول لا كلام هنا الشق الثاني الشق الثاني الشق الثاني أن يكون كلا الأمرين الأول والثاني إلاهما مقيد ومعلق على شرط واحد نفس الشرط في الاول موجود وفي الثاني موجود مثلا يقول عبدي ان كنت إن كنت ان كنت فتوضا يسكت عبدي إن كنت محدثاً، فتوضّع نفس الشرب، الحدث الحدث. أو لا مثال آخر، إن كنت مجنبا فاغتث الصلات. إن كنت مجنبا فاغتث الصلات. مثال ثاني، مثال ثالث، إن كنت متوضّئاً، فصلي. إن كنت متوضّئاً، نفس نفس نفس معلق في الجميع، هنا. اذا كان الامر الاول والامر الثاني كلاهما معلق على شرط وكان الشرط في الثاني هو الشرط في الاول ايضا نحمله على التاكيد نحمل الثاني على تاكيد الاول لنفس ما قلناه في القسم لنفس الدليل واضح هنا شرط واحد واحدنا إن كنت جنوبا فقت في جنوب... نفس الشرق محدثا فتوضا محدث نفس الشرق فالثاني تأكيد للأول دليله نفس دليل السابق أن الطبيعة لا تحتمل أكثر من أمر واحد الثالث الثالث أن يكون أحدهما أحدهما مطلق والآخر مقيد يعني الأول مطلق والثاني مقيد بشرفه <تصفيق> مثلاً, مثلا في الأول يقول له في الأول يقول له عبدي أكنس الغرفة هذا مطلق أكنس الغرفة الثاني يقول عبدي إن كنت فارغا إن كنت عاطلا إن كنت بطالا فاكنس الغرفه فالثاني مقيد الأول مطلق هنا قالوا أيضا تأكيد وليس بتاسيس لماذا قالوا قالوا لأن الثاني مؤكد للأول و وزيادة مؤكد للأول وزياده وكاشف على عن أن المرى مراد الجدي للمولا ليس المطلق إنما هو الفعل المقيد وهذه قاعدة أصولية إذا جاء مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد ونقول المولا أراد الفعل مقيداً لكن لعله في الأمر الأول منع مانع من بيان التقييد القيد في الثاني صرح به فالثاني المقيد كاشف المقيد كاشف عن أن مراد المولى هو الفعل بقيد فنحمله على التأكيد لا على التأكيد واضح إلهنا فالأول والثاني والثالث كل الثاني فيها حملناه على تأكيد الأول قد إذا جاء مطلق ومقيد يحمل المطلق على المقيد سأتي إن شاء الله في الاطلاق والتأكيد بحكة لماذا في الثالث قلتم تأكيد ثالث مطلق ومقيد قال لأن الظاهر الظاهر الظاهر الظاهر أن المولى الظاهر حينما جاء بالثاني اراد ايجاد نفس الطبيعه ظاهر الامر الثاني غايه ما هناك الثاني مقيد للاول فقط لكن ظاهر الامر ان المولى اراد امرا واحد فقط لا امران انما الكلام في الرابع اذا كان الامر الاول مقيد بقيد والثاني مقيد بقيد لكن القيد في الأول يختلف عن القيد في الثاني واضح هنا أن يكون الأول مقيدا بقيد والثاني مقيد بقيد ويختلف قيد الأول عن قيد الثاني مثلا أقول له سيدنا إن كنت إن كنت إن كنت سيدا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأكرم الفقراء فأكرم الفقراء واضحة فأكرم الفقراء أو أكرم الفقراء إن كنت سيدا ثم مرة ثانية أقول له إن كنت سيدا إن كنت سيدا فادفع فادفع إلى فلان ابن فلان كذا هنا شرط الأول غير شرط الثاني مثال أوضح مثال أوضح إن كنت إن كنت جنبا فاغتسل مثال ثاني إن عزمت على زيارة الحسين سلام الله عليه فاغتسل فكذا أقول إن أحدثت فتوظف يختلف الحال إن إن إن أردت الصلاة فتوظف فالشرط في الأول يختلف عن الشرط في الثاني هنا ما تقولون تقولون تأكيد قال لا هنا نقول تأسيس بعد نخاف نقول تأسيس لماذا تأسيس هذا لأن الشرط في الأول يختلف عن الشرط في الثاني والاختلاف دليل على التعدد والتغاير إذا لم يكن هناك اختلاف فهناك وحدة نحن نقول هناك خلاف بيننا وبينهم فهذا يعني أننا طرفان مو طرف واحد فاختلاف الشرط دليل تعدد مطلوب المولى فنحمله على التأسيس ان قلت ان قلت ان قلت قد يقول القائل ايها المصنف لما لم تحمل الثاني على تأكيد الاول كما جرت العادة في السابقين الثلاثة المصنف يقول في الجواب يقول لا يمكن هناك في الثلاثة اما فيله مطلق او كلاهما معلق على شرط واحد او احدهما مطلق والثاني معلق مقيد اما هنا فالشرط مختلف فالشرط مختلف فكيف نحمل الجميع على التأكيد خب ان قلت احملهما على التداخل مثلا اذا كان الانسان مجند وكان الانسان مثل ميت وكان الانسان ندر ان يزور مع الغسل فايشك اسباب للغسل يغتسل واحد يكفي عن الجميع صحيح يعني يغتسل للجنابه وينوي فيه الزيارة وغسل مثل الميت فغسل واحد يكفي صار تداخل هنا لماذا لا تقول تداخل ان كنت ان كنت جنبا فاغتسل ان كنت قاصد الزياره فاغتسل الغسل واحد الشرط مختلف احمله على التداخل بين الاسباب المصنف يقول نقبل التداخل تقبل بهذا لكن التداخل لا يكون إلا بعد القول أن الأول تأسيس والثاني أيضا تأسيس حتى نجبع بينهما أما إذا كان واحد تأسيس والثاني تأكيد ما صار تداخل هنا الثاني يؤكد الأول فحتى يحصل تداخل لابد أن نقول الأول تأسيسي والثاني أيضا تأثيسي. ثم نجمع بينهما في غسل واحد مع أن التداخل خلاف الأصل تداخل بين الأسباب خلاف الأصل لأن الأصل كل سبب له أمر مستقل وأداء مستقل الغسل للجنابة أمر مستقل وأداء مستقل وللزيارة مستقل مستقل والتداخل خلاف الأصل مع ذلك نقبل لكن لا بد لا أن نحمل الثاني أيضا على التأسيس حتى يحصل عندنا تداخل وليس على التأكيد تطبيق العبارة إن شاء الله غد وصلى الله على محمد وعلى الصاهرين